و إ ذ ا الجبال نسفت و إ ذ ا الرسل أ ق ط ت ل أ ي يوم نجلت ليوم الفصل وما أ د ر ا ك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين أ ل م نهلك الاولين ثم نتبعهم ا ل آ خ ر ي ن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 فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون و إ ل يومئذ للمكذبين أ ل م نجعل الارض ك ف ا ت نحيا وامواتا 私たちはこのように م い出を変えるのはこのように思い出を変えるのはこのように思い出を変えるのはこのように思い出を変えるのはこの ل うに ث い出を変え ب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 ويل و ي موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ن فبأي ب حديث ع يؤمنون